بعد ذلك ظهر عسى ربه إن طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ت 129-عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قولا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 الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم حسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نور